من لا إله إلا الله رحمان رحيم ألم نشرح لك صدرك <فأما اليديم> فَلَا تَقْهَرُ وَأَمْ لا اله الا انت نعم ما بنعم كثيرا ورضمنا عنك وذرك الذي أنقض ضهرك ورضمنا لك إكرك فإن مع العسر يسرا يُسْتَرُ فَإِذَا فَرْتَصْنَا إِلَى رَبِّكَ فَرْغَ